إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت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 كراما كاتبين 110. يعلمون ما تفعلون 111. إن الأبرار لفي نعيم 112. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين